ولا يأتين في بهتان يفتروا له بين ايديهن واؤذلهن ولا يعصينك فيما عرف ولا يعصينك في ما عرف فذاعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم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 كَبُرَ مَقْتَ عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم